أبنوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز يا قلب إليك البصر خاسئ وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصائب وجعلناها وجعلناها رجما وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ وَقَا نكُم ن نسمَعُ أَون قِل مكُ مكُ لهم مغفرة خذلو لفمشو فمشو في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشوة. فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كنت أولن يروا إلى الطير فوقهم صار رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على ويجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَتَسِيعَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَٰذَا, وقيل هذا الَّذِي كُنتُم بِهِ كان الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين فمن